دراسة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهذا الكتاب هو شرح لسورة الفاتحة ولكن بالتحديد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يقع في ثلاث مجلدات وهذا يدل على سعة وعظمة وعمق هذا الدين إذ أن بضع آية أو آية واحدة من كتاب الله عز وجل يمكن أن تشرح تفسيرا في ثلاث مجلدات ومادة الكتاب اخترتها على أساس العصر الذي نعيشه هو عصر الطغيان المادي ووفرت المنكرات وكثرت الشرور يحتاج الإنسان إلى نزعة روحية وإلى مقامات إيمانية ولذلك كتب ابن القيم مدارج السالكين في قمة الصفاء الذهني والإيمان الذي كان عليه حتى حاول ابن القيم نفسه أن يختصر مداري السالكين في مجلد حاول أن يسميه طريق الهجرتين وباب السعادتين فما كان كالاول الكتاب يستهدف ترقية الوجدان وتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق وربط الإنسان بالله عز وجل ربطا وثيقا لذلك هو كتاب نافع إن شاء الله أيضا مضمن داخل الكتاب منازل السائرين ومنازل السائرين كتاب الهروي في مقامات النفس والقلب حال سيره إلى الله يعني الكتاب نفسه مدارك السالكين يعني في ناس ماشين سلكوا طريق الطريق الذي يوصل إلى الله ينزل فيه المؤمن منازل شتى يبدأ باليقظة أو اليقظة ثم بالإرادة ثم بالعزم ثم بالبصيره ثم بالمحاسبة ثم ينزل منزلة التوبة فمنازل السير المعنوية كمنازل السير الحسية بمعنى أنت في طريقك تسير تنزل في كل منزلة تتزود وتواصل في الطريق إذا ماشي مسافر لكسرة حتمشي الطريق في محطات بتنزل فيها في كفتريات بتجي فيها في أقل شيء كما وقفت اكلت وشربت طرنبات بتنزل تكون فيها شنو وقود وبنزين وانت ماشي وهكذا بتجيب تصلي التصوير منازل السائرين الى الله فجبن القيم شرح منازل السائرين وركز على مقامات اياك نعبد واياك نستعين نحن من 67 مقام اليقظه والاراده والبصيره والعزم والمحاسبه والتوبه وانت ماشي في المنازل كلها الاخبات التبتل الحياء الصبر الشكر الوجل الخشيه الانابه التوكل كل المقامات الإيمانية حال السيل الله, الله سبحانه وتعالى في حاجة مهمه جدا هي ان ده السير الى الله يختلف أيضا عن السير الحسي انت كان نزلت في منزلة جيت الفاور وإنت ماشي على, على كسلة وجيت القضارب القضارب تخليها شمع؟ ولاك أما منازل السير المعنوية إلى الله لا تنزل المنزلة وتغادرها تاركا المنزله وراءك إنما تصحبها معك يعني المحاسبة بتحتلها حتى تلقى الله التوبة تحتاجها حتى تلقى الله التوكل تحتاجه حتى تلقى الله الإنابة الخوف المحبة سوف تستمتع بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين لكن حتى يتصور المعنى لا يعرف المدارج إلا من درج لا يعرف المدارج إلا من درج يعني أنت حتى تسمع أشياء عن الاخبات وهو عبوديه من العبوديات من عبوديات اياك نعبد واياك نستعين لما تسمع الاخبات وشرحه اذا لم تباشر الاخبات سوف يظل الحديث عن الاخبات حديثا نظريا فقط والله في اخبات التوكل تعريفه الرغبه والرهبه والانابه كويس والزهد والحياء والورع كل منزل من المنازل والمحبة رب الله عز وجل ستبقى إنه إذا لم تباشر هذه المنازل عملا سوف تجد نفسك بعيد عن المدارج لذلك لا يعرف المدارج إلا من درج هذا تعريف بالمدارج مؤلف المدارج هو العلماء ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي ابن قيم الجوزية أبوه قيم معنا مدير كان مديرا على مدرسة الجوزية هو أبوه قيم على مدرسة الجوزية فبيقوم بيقول هو سموه ابن القيم أو ابن, ابن قيم الجوزية يعني ود المدير ود مدير يعني مدرسة الجوزية هذا يعني خلاصة المسألة هو من الذين عاشوا في القرن الثامن الهجري ترجم له ابن حجر في الدورة الكامنة في الترجمة لأهل المئة الثامنة وقال عنه عالم متبحر كتب نحو من مئة كتاب كتب زاد المعاد في هدي خير العباد خمس مجلدات كتبها وهو في سفر على راحلته على الناقة ألف الكتاب يكتب وهو مسافر اكتبوا وهو مسافر لما انتهى عمل خمس مجلدات اعتذر إلى قرائه في بداية زاد المعاد أنه لم يجد فرصة كافية ليرجع إلى مراجع ولذلك كتب الكتاب من ذاكرته لما تكلم عن حياة رسلم وهديو في الأخلاق المعاملات في الطلاق في النكاح في أنواع النكاح في الغزوات لما تكلم عن الغزوات يتكلم عن كل الصحابة الشهد الغزوة بأسماء وأباء وأمهات القبائل ده كل من شنو؟ من راسه بس على سفر وكتب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي سؤال عن العشق واحد قال له والله انا بحب لي وحده وبحب أحب شديد وما قادر خلاص ثاني وبقيت حياتي عطر بس بقى تفكير كله فيه اه انا اعالج الموضوع ده كيف ده سؤال قام رد عليه تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده تعمل كده تعمل كده طلع مجلد سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مجلد في علل للقلب تجاه العشق كتب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عن الجنة كتب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين أربعة أجزاء كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين مجلد كتب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة مجلد كتب كتاب الروح كتب ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مجلد كتب في التفسير كتب بداي الفوائد مجلدان وكتب الفوائد مجلد المهم الرجل جمع مكتبة ضخمة ابن حجر من الترائف الحكاها هذا شنو قال إنه أبناء ثلاثين سنة بعد ما مات يبيع من كتبه كميغاث وريثوه ويأكله من كتب ما عنده مكتبة ضخمة أولاده يبيعه في الكتب دي حبه حبه ويأكله ثلاثين سنة يأكله في, في الكتب دي. بيع بس يبيعه في الكتب دي صحيح؟ فالرجل علامة رحمه الله تعالى وأيضا من طرائف ما ورد في ترجمته رحمه الله تعالى إنه كان والده عالما والده كان من أهل العلم والعلماء وأمه كانت عالمه حتى إذا كثر الخطاب ردته يعني جاءوا ناس كتار جوشنوا يتزوجوا أمه فكانت بتردهم حتى غضب والدها يعني إخواننا الأبو يعني بخاف على بيت البوره مش كده إن ولا كيف فإذا ما يجوا تردهم كم بتردون كيف تقول اختبرهم أي عريس جيب تعمل له معاينه بتسأله تقول له كم تحفظ من القرآن كان ما حفظ القرآن لا تخش المنافسة كان قلت حفظه تزعمه بتقول لك ورينا عرض الكتافك بعد ما تحفظ القرآن بيتصرّف حفظ الكتب الستة لأن هي حفظ الكتب الستة البخاري والمسلم والسنة بدعوت والترمزي وابن ماجة والنسائي بتكون حافظين كم حافظين بطلعك من المنافسة فأول ما يقول لا ياخي ياخي أنتي رديت الزوجة الفاضل كانت تقول له من لا يحفظ القرآن والكتب الستة لا أتزوجه لا أحب أن يعلوني حمار قالت ما بيحب يجي وقالت معه وشنو حماس فتقدم قيم مدرسة الجوزية اللي هو أبو بكر ابن أيوب ابن سعد العالم الحافظ القرآن والكتب السته فتزوجها وأنجب العلامه ابن القيم طبعا ما في طريقة الزمن دمرت تعمل معاينه لانه هي هي ذات هي ذات يعني هي ذات حفظ في شنو انه سر حفظه سمي علي صح ولا فما في طريقه عشان تعمل معاينات وكذا المهم الكتاب يعني حقيقه اقول بكل صراحه في ظل طوفان العولمه وتوافر المغريات وعصر الطغيان المادي يحتاج الناس الى نقله ايمانيه وإلى مخاطبة الروح عبر الحديث عن المقامات الإيمانية وهذا هو الذي تحدث عنه ابن القيم بدأ ابن القيم حديثه طوال ندخل في الكتاب بحديث مباشر عن أهم المطالب العليه التي احتوت عليها فاتحة الكتاب نتحدث عن الفاتحة فذكر أن الفاتحة تضمنت إثبات النبوات والألوهية والمعاد، وذلك من خلال أثبتت الفاتحة معرفة الله. يعني خلنا نشوف من القيم اللي بيتكلم عن معرفة الله بيتكلم عنها من خلال عمق. يعني مثلاً يقسملك العبودية العبودية العامة كل الخلق بوجه من الوجوه لله عابدون. كل الخلق بوجه من الوجوه لله شنو عابدون العبوديه العامة وقول تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كويس فالعبودية العامة عبودية الخلق بالانقياد لسنن الله الكونية وعدم الانفلات عن نواميسه وقوانينه وسننه صح ولا ما صح كل نازل الكفار بيقوموا يشتغلوا بين يكون معين لما يدعب يعمل شنو لابد يخرج لشنو الى الراحة لما نجوع بيعمل شنو بيأكل. من الذي أطعمه من الذي سقاه هذه العبودية العامة كويس دي يعني قول تعالى وما عبوك بالظلامة للعبيد كلهم مسلمهم واشنو وكاثرهم هذه العبودية العامة بعدك بتجي العبودية الخاصة لأنه حتى الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والنجم والشجر يسجدان والنجم بالناسبة مش النجم البعيد هو نجم قريب من الأشجار إذا كان الشجر القائم على ساق يعبد الله فالشجر الذي ليس على ساق من الصغار والحشائش ايضا شنو؟ يعبد الله كذا في حاجة اسمها النجامة النجامة دي شنو؟ البنجم شنو؟ الحش فحتى هذه الحشائش الصغيرة النابتة تسجد لله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الم ترى أن الله يسجد له من في السماوات من فرضوا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فإذا هذه عبوديه عامة والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه فالعبودية الخاصة هي عبودية أهل الإيمان طواعية ليستيكف المسيح أن يكون عبدا لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في عبودية خاصة في العبودية الأخصة الأنبياء عبيد لله فيهم خليلان فقط كلهم لله عبيد ولكن فيهم شنو؟ خليلان هما إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليلان فهذه درجة عالية كيف يتقيم؟ لما يبدأ الحديث عن العبودية يتحدث عن نوع من أنواع العبودية الخاصة ففي المعرفة معرفة الله في سؤال أخواننا هل نحن نعرف الله؟ والله يا قوانا دسه جوهري بالنسبة للمسلم المؤمن قد يكون مستنكر يقول لك يا أخي أنا ما بعرف الله الجاي ابني شنو والجاي ابني جاي شنو في ديننا ولا شنو يا ناس لا المعرفة العميقة القائمة على قول الأذكار مع إدراك حقائقها ومعانيها الله أكبر ما معناها وهل انت مستيقن بها ام انها كلمات تتردد على لسانك سبحان الله هذه هل انت تدرك معنى الكلمه فابن القيم نريد من خلال مدارج السالكين ان يعمق لمعرفه الله حسنا لو قلنا لاي واحد فينا طيب انت تعرف الله شكروا شكروا هو هو حي يشكره ولا يشكر أهل الثناء والمجد كيف بشكر؟ طيب شكر حتلقى نفسك محدود لعدم ولع... ول... ولضعف عمق المعرفة أشكد الثناء على الله ما هي بالمناسبة يعني القرطبي رحمه الله تعالى نقل عن شيخ صالح ابن عبد القدوس أنه يثني على الله يقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى ويسمع ما دونها في قاع بحر زاخر متجندل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأول أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول هذا على الله كويس الطحاوي في بداية الطحاوية لما تحدث عن الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه قديم من ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق بلا حاجة. الخلق كله خالق. بعدين ما البشر. يا أخي في جن حايمين، أنت تقول شايفون ذاته. ولولا لأن ربنا مسك عنك الجن قال ابن القيم لولا أن الله شغل الجن ببعضهم في حروب. لقطعوا الانس اربا اربا الجن عندهم مشاكل ما يعني بيد الله دايرين ذاته ناس يعملون نفاشة وحاجات زي دهشان يعملون صلحهم ذاته وسلام الجن ذاته عنده مشاكل وربنا ساتر ومانعوا عن الإنس الكائنات الضخمة اخواننا والله أنا أكلم شوفوا ما قدر الله قدره حتى الآن في حقيقة جهل من بعض الناس في مسائل الاعتقاد، بيعتقدوا في الشيوخ وفي الأولية وفي الصالحين بس يسمعه زودا شيخ الناس كله يجعلون هو كان شيخ على منهج النبوة يقول شيخ يصلي مع الناس يزور المريض يشجع الجنائز ما يتميز عليهم ما يرضى زول يبوصل يده ما يرضى الناس يمشي وراههم يمشي قدام بطريقة معينة فيها شيء من التعالي و... واحتقار الآخرين شيخ يعلم الناس الدين أهم ما يميز التواضع السبب شنو؟ أنا قاعد أقول لك كثير من الناس نحن بدنا بنهاجم الشيوخ نورد الناس الله لأنهم لو بعرفوا الله ما بيشيل الشيوخ يعني ما هو شنو؟ أيدوا الشكر قل قلنا وانت بتعتقد في الشيخ هاي أقول أنا بعتقد في الله أنا شكر ليك الله شكر ليه الله ما تنبي شيخه ما تتعلي في شيخه تقول الشيخ كده كده والشيخ كده ما كعبوز الشيخ كده كده الشيخ كويس لكن الله بيد الجنة وبكل شيء عليم ورب العالمين ورب الخلائطي أجمعين يرزق الخلق جميعا الخلق إليه فقراء قابض وباصق عظيم جليل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يحي ويميت هو إذا عظم الله بيكتفي به بالمناسبة ليه الزول ما بالله شاعر انه في حاجتان ممكن توصلوا أسأل كذا وما قدر الله حقا قدره نحن واجبنا نغرس قيمة الإيمان والمعرفه بالله في نفوسهم براهو حيتعامل مع الشيخ تعامل الأخوة في الله. حيسلم عليه باعتباره شيخ واستاذ ويا شيخي واستاذ كيف الحال؟ إن شاء الله كويس كلام زي ده. ما هيبدي فيه نوع من أنواع الاعتقاد الفاسد إنه الشيخ بيصرف في الكون ولا بدي الجنة ولا بسوي ولا بسوي ولا بسوي. فقضية الاعتقاد فرق من قضية معرفة الله عز وجل. عشان كده وهب ابن موم رحمه الله تعالى زار مكة جاء في عمر عادية. قال معتمار العلماء القاعدين سمعوا بانه واحد ابن مم قالوا نمشي ندرس عنده نستفيد من ايام العمر دي نتعلم عنده انت عارف الناس طلابه منه انت ما بتعرف قيمة الشيخ الا تشو... ت الا تعرف منه طلابه طلابه الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح قال جينا جيناه قاعد الناس صلوا العشاء طبعا صلوا تجاه البيت قبل على الناس الناس هو قبلها على البيت ومد البيت ظهروا الحسن بس رجال قلت لعطاء ديلة الطلاب الداري احدى وبدرس شوف الدرس شنو قلوا لي خس معنا احنا بعد ما الدرس انتهي نسأله هذا الإنسان مسير ولا مخير ده السؤال الشيطة خلي بالك مدور من متين من زمان لحدهم الليلة في ناس حكاية عن المشكلة كبيرة الإنسان مسير ولا مخير فقال كعدنا قال فبدأ درسه مفتنا بأبواب الحمد والثناء يثني على الله قال يثني على الله فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول من بعض صلاة العشاء يمجد الله تمديد لله سكت عند أذان الفجر الأول قال فقمنا من عنده بدون سؤال الدرس ثناء على الله بس تعظيم لله يا إخوانا أشوف حتى ما يسألوا قالوا لا أعصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك فأشوف تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه الفاتح عرفت بالله أول حاجة ذكرت أجل اسم من أسماء الله على الإطلاق أجل اسم من أسماء الله وإلى هذا الاسم ترجع كل الأسماء الله طبعا في اسماء من اسماء الله يجوز الخلق يتسمو يتسموا بها كويس وفي اسماء لا يجوز يعني مثلا الملك الملك منو الله سبحانه وتعالى وقال الملك اتوني به ده الله برضه ملك وبين الالف واللام الملك لكنه الالف واللام للعهد يعني ألف يعني ملك معهود في الاذهان معروف ان ملكه بينقطع وكذا ويزول ويموت وكذا بالمؤمنين رؤوف رحيم الرؤوف منه والرحيم منه والله سبحانه الله. ممكن يكون اسمه محسن كويس ممكن تقول على زول انه يعني كريم اما في ثلاثه اسماء لا يجوز ان تنسب الى غير الله الله لا يجوز لأي أحد من الأحده ممكن تقول فلان الله الرحيم لكن ممكن تقول فلان الله الرحمن لا يجوز البت أن يسمى به غير الله الرحيم ممكن لكن الرحمن ممكن وكان بالمؤمنين شنو رحيم والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن أصلاً ما أحد يقول صلى الله عليه وسلم رحمن ولا الساعر الفذ بين الناس شنو مش بيقولوا كده الشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمانه والله كان كسر رقبت ما يكون رحمانه ما رحمان ولا حد كوز والمركبات كوز رب العالمين ثاني خلاص اي ذمرنا ممكن زي يكون رب اذكرني عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه ربه لكن رب العالمين وكذلك ذو الجلالي والاكرام دي برضه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فالفاتحه تكلمت عن لفظ الجلاله الذي اغلب اهل العلم انه هو اسم الله الأعظم بالمناسبه وكذلك الرب برضه وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن شنو الرحيم الغرض التعريف بالله ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول كالآتي وده من ألطف الكلام الموجود هو إنه الإنسان محتاج إلى المعرفة وفي قاعدة بالناسبة كلما ازداد المؤمن معرفة بالله كلما ازداد قربا إليه وأيقن أنه كان على جهل ومدعي الكمال في معرفة الله ناقص وكاهد قلت بيقول لك والله أنا الله ده شنو بعرفه وماذا يزوري على الإثم تقول لك تعرفوا زين الأنبياء زين ما الأنبياء بعرفه يقول لك والله ما زين الأنبياء تقول لك خلاص انت نحن ماذا نبغي زين الأنبياء لكن تكون برضو شنو قريب منهم معناه في, في مساحة للمعرفة ينبغي أن يزداد فيها الإنسان معرفة الله عز وجل دي مسألة وقضية مهمة جدا طيب ابن القيم يقول شنو بيقول يترقى القلب اخواننا شوفوا السير مدارج السالكين السالكين دين سائرين الى, إلى الله حتى ابن القيم يقول شنو ومنهم من قال أنها ألف منزلة ومنهم من قال أنها مئة وقال هي تختلف بحسب حال السائر إلى الله قلبك يتنقل في المنازل ولما سئل الامام احمد كم بين بين المسلم وبين العرش المسافه كم قال دعوه صادقه من قلب صالح دي المسافه بين العرش وبين شنو وبين الانسان يعني القرب الى الله والترقي والتدرج في مدارج ومنازل السير إلى الله بقلبك قضية مهبة جدا أن يكون قلبك على صلة وثيقة وقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل لما تنزل فيها يعني لما يقول لك ابن القيم عن المعرفة يقول لا يزال العبد يترقى في منازل السير إلى الله حتى يربط على قلبه حتى يربط على شنو؟ على قلبه كثير من الفلاح في القرآن معلق على القلب أم موسى ربنا قال ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أهل الكهف ربنا قال عنه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربطنا على قلوبهم كوي فالربط على القلب درجة من اليقين بعد ذلك لا يضره شيء درجة من الثبات على الطاعة يسميه ابن القيم شنو يسميه ابن القيم سجود القلب لله يسميه سجود القلب لله قال كما أن الجوارح تسجد فإن القلب لله يسجد قال ولو سئلت هل القلب سجود قال أقول نعم ولكن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة يعني القرب ده كان تحصل سجد لله خر القلب ساجدا لله الآن نحن نسجد لله بشنو؟ بجواريحنا لكن هل سجدت قلوبنا لله؟ يا خرفت ده الرفع على القلب ده مهيب المناسبة حتى الصحابة في بدر ربنا عام شنو ربط على قلوبهم أوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سأنقف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ثبات القلب على حالة بعد مجاهدة مستمرة في المنازل منازل السير قضية مهمة جدا قام ابن القيم حاول يضرب مثال لسجود القلب أهم شيء تنقاد بكلياتك لله وده في عصر الطغيان المادي بالمناسبة صعب لأنه الناس لا يتعاملون إلا مع المحسوس لا يتعاملوا مع المحسوس يعني الزول إذا قلت له اسال الله بديك وكان قلت له امشي التاجر فلان بديك بيقول التاجر فلان اخر لينه لو انت خيرته يقول لك والله خدمت شي التاجر ده بس بيفتح الخصم بيديك طوالي كويس لكن الله ندعوه ويدين الدين ده هو عدم ال... ده ده هو ده هو سبب من من المنعد من على اعطينا السنه لان انت سالت ولم ولم تستيقظ بضعف الناس لأن الناس النمط بتاع الحياه بالمناسبه hey, حتى اذواق الناس حتى نمط حياة الناس متأثر بالثقافة الغربية إلى حد ما كان ما في اخلاقك في نمط بيتك مؤسس كيف بيتك النمط بتاعه كيف الفرش الستائج الأساسات الموجودة فيه لا بد يكون فيه شيء من النمط الغربية والأجواء الغربية الغربية حقيقة هذه السيطرة والهيمنة أثرت على النزعة الروحية وأضعفت الجوانب الإيمانية في نفوس الناس يا أخي نحن والله حج نستيقن إنه الله ذكر سألناه شنو بالدين دا يكون يقيم كويس والله تصل لدرجة إذا دربنا الدك لكن كان أنت ملكلت من يومك. حتى بنت كذا نجرب والله اليوم بدي قالوا في الجامعة أسأل الله بديهم كذا نجرب والله ده بدي ولا بدي الله بدي كده كويت. عيسى عليه السلام رأكي فوق جبل الشيطان جاو قال له ألا تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك قال نعم قال ألقي بنفسك من على الجبل فإنك لو كنت ميتا ستموت وإن لم تلقي بنفسك وإن لم يكتب الله لك موتا فإنك لو ألقيت نفسك من على الجبل لا يصيبك شيء قال هذا منطقي والله منطقي منطقي والله منطقي منطقي اللي من فوق ما بجيك إلا شير مقدرك الله كان ربنا مقدر تموت في محل محلة ذا بيتم وكان الله قاتل لك تموت كان ماتبوت من أكبر على جبل كويس؟ والله الله مقدر لك تموت حتموت وكان ما مقدر لك تموت من فوق الجبل تمرك و... وانت نصيح طبعا ده كان جاء نحب جهجيهنا جهجيه شديدة ونحن بيفر منه بس حبه في الحياة ساكلة م... يعني ملاهوزة لكن عيسى عليه السلام رد عليه بعلم قال له شنو قال لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه يعني انت ممكن تمتحن الله فعلا الكلام ده كان وقفت في الشارع في السكة حديد وجا قطر وما لك القطر منها ولا حد آخره الله ما تخاتب لك تموت ما حتموت لكن تختبر الله تقول له شوفني أنا ب... كنا شوفك يا الله بموت الله ما موت تختبر الله إذا وجعت القدر من فوق وسلمت تقول الله شنو الله شنو الله ما كاتب لي وموتت أشياء الناس يقولوا والله الله كاتب لي موت لكن تفشي تعمل إنت اختبار لأله وتمتحنه الكلام صحيح ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنه سجود القلب لله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد إلى الله يتجاوز الشواهد المادية بالمناسبة إن منكم من لو أقسم على الله لشنوه لأبره يسأل الله مستيقظ وشوف يقسم على الله, يا الله حلفت عليك بنفسك تدينا تدينه شوف عليك الله الثقة هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى بالناسبة. لذلك الانقياد بالكلية خاصة بالقلب الذي أصابه ما أصابه من غبار المدنية الناس القلوب ما زي زمان أكيد في التعلق بالله والرجوع إليه والثقة فيه والله يا اخواننا إيمان الحبوبات الناس الآن تحتاج الأجيال وهي في الجامعات والكليات إيمان الحبوبات ناس ربنا ما شغالوا حنك ونسنو كان ده ما كلام عالي جدا من ذا كلام إيماني عالي شديد ربنا ما شك قالوا نضيعه لكن الآن الناس شنو خايفين على الرزق وفي في الإطار النظري كل شيء بيد الله وفي الإطار التطبيقي أظل وقلت له اعتمد على الله وتوكل على الله حتى من الأشياء اللي بيحكوها عن بعض الجهلة قال في اثنين جايين من البادية نزل عن شيخ عرب قال ظنه في الموضوع تراب وجروش داري عمر الموسيب جون عزين عنده بالليل وقفوا بهايمهم دوابن شيخ العرب قال لهم فضل وفضل مرحب مرحب دخلوا فرش لهم وفي الليل داك ضبح لهم وأكلوا مرارة وعالف لهم بهايمهم جيهم الناس شغالين معه قال لهم نزجون أزور بهاي قال قالوا ليه شيخنا جانا في موضوع قال لهم ماقضي الصباح بس الصباح الناس اللي قالوا دارين كده تيراب شيلوا لول ودارين قروش لهاية الموسم قداهم قال لي تندير كيف وكيف شديده هم شيء في الشارع بيتونسوا مع بعض العربي سأل أخو قال له عليك الله حس أكرم الله ولا حاج محمد ده قال له أكرم الله ولا حاج محمد ده حس له. قال له والله له الله كريم لكن حاج محمد بيقضانك حاد حاج هو من الجهل والله الذي لا إله غيره كان ربنا من فوق سبع سماوات ما أذن والله ما حد محمد ده يتردكم مو ما يكم انت قال المو يستقال يكم والكرم دا منه دا ما تسخر رب العالمين يعني الفهم الضيق بالنسبة لأن الإنسان ربنا قبتل عن الإنسان خلق الإنسان من عجل كويس وكان الإنسان حجول دا ينشل حال حر ذي ما قال. والله الله عطاؤه اسرع من طرفه العين والله لكن يا اخي الناس ما جربوا بل لانه ما عندهم ثقه الله سبحانه وتعالى وربنا غني عنهم سبحانه وتعالى فابن القيم لما تكلم عن سجود القلب ضرب مثال ابراهيم عليه السلام قال ابراهيم رزق اسماعيل وهو على كبر بعد ما كبر قام شنو ربنا ادامه اسماعيل قال أزول لما بعد انقطاع طويل رب يزولك بذرية بيكون محنته والشفقة بتكون شنو حتى زول انت ذلك تشوف نفسك لما بتعامل مع أطفالك انت في سن معينة لما تكبر تعاملك مع أولادك دي شنو بيختلف كان جوق أطفال صغار أولادك الكبار عاملتهم وهم صغار معامل بيختلفوا عن الصغار دين الآن لأنه كل ما سنك تقدم كل ما بيشنو قلبك لا يسأل لشنو بخف في إبراهيم عليه السلام كطبيعة البشر تعلق بإسماعيل إبراهيم قلبه على الخلة ينبغي أن يكون خالصا لله لا ينازع الله فيه أحد يقول لي يا الله بس فلما رأى الله عز وجل تعلق إبراهيم الفطري الجبلي بولده امره بذبح اسماعيل ابن القيم بشر يقول ما اراد الله ذبح اسماعيل حسا انما اراد ذبح اسماعيل معنا في قلب ابيه اراد ان يذبح المحبه التي دخلت على قلب خليل والله لا يريد قلب الخليل الا له وهذا ما عبر عنه القران بقوله فلما اسلم وسله للجبين قال لما وضع السكين كونه اخذ الولد ووضع السكين عليه هذا يعني انه تجرد تجردا كاملا قال فلما ذبح اسماعيل معنا لم يكن هنالك داع لذبحه حسا ناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجز المحسنين وهنا قال الله لابراهيم لما رددت الينا قلبك بكلياته ردنا اليك ولدك يا ابراهيم هذه درجه من درجات استقرار القلب وثباته في منازل المقامات الايمانيه ولذلك ايها الاحبه يعني سوف نسعى ان شاء الله بكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكرت الآيات المعاد بقوله تعالى مالك يوم شنو يوم الدين وذكرت النبوات كيف النبوات أولا كونه رحيم لا يمكن أن يترك عباده هملا لابد أن يرسل إليهم شنو رسل. يعني الرحمة تقتضي ب... بعث شنو بعث الرسل ورب العالمين لحرصه على العباد ولأنه خلقه أرسل إليه رسلا وطلب الهداية والصراط المستقيم وذكره أنت تريد الصراط المستقيم لابد من أن يبين لك صح أو ما صح فيبين عن طريق شنو عن, طريقي... عن طريق رسل الله سبحانه وتعالى طيب من الملاحظ أيضا أنه ذكر السراط الذي هو الطريق معرفا تعريفين التعريف الأول تعريف السراط بالألف واللام شنو السراط وتعريف السراط بالاضافه في التي بعدها جدنا الصلاة المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم طبعا الاضافه الصراط بيضافت في اضافتين اضافه الله مباشره صراط الله المستقيم وان هذا صراطي كل واحيانا يضاف الصراط الى الخلق صراط الذين انعمت عليهم الصراط حق الذين انعمت عليهم والصراط حق ربنا فباعتبار السالكين فيه هو حق الذين انعم الله عليهم وباعتبار المؤسس والواضع والراسم له هو ابن هو الله سبحانه وتعالى تعريف الصراط الغرض تخصيصه وتعيينه انه صراط واحد للفائدة يعني تعريف الصراط بالالف واللام او بالاضافه الغرض منه شنو التخصيص والتعيين طيب هنا في حاجه مهمه جدا ربنا قال صراط الذين انعمت عليهم طبعا يا إخوان ويا اباء مدارج السالكين مقدمته كلام عام عن الفاتحة ثم ركز بعد ذلك عن إياك نعبد وإياك نستعين في مقامات مفصلة يعني نتكلم عن منزلة التوبة براها عن منزلة الاستقام براها عن منزلة المعرف براها عن منزلة العلم براها عن منزلة الإخبات براها عن منزلة التبتل براها عن منزلة التفويض براها عن منزلة الأنس بالله براها عن منزلة الثقة في الله براها وهكذا تفتكر يعني بيبدأ بعدها شنو يعني يفصل ففي كل درس هنمسك منزلة من شنو من المنازل حتى ننتهي منا لكن الآن هلأتكلم عن كلام عام عن شنو عن فاتحة الكتاب وما حوته من المطالب شنو العليه طيب بيقول ليه ربنا ما نسب الصراط إلى نفسه فقط ليه قال صراط الذين انعمت عليهم ليه الذين أنعمت عليهم ليه سبب السبب هو أنه الناكبون عن الصراط المستقيم أكثر من السائلين فيه الآن العالم فيه 6 مليار المسلمين مليار ومئتين المسلمين كم 4 مليار و800 مليون مجوس وبوذيين ونصارى ويهود وكذا النصارى في العالم مليار و800 مليون والمسلمين مليار و200 مليون المسلمين ذاتهم كلهم مسلمين جادين فمش مسلمين بكد دول الناس المسلمين بيصلوا في رمضان وناس مسلمين لا بيصلوا ولا بيصوموا وناس مسلمين شيعة يطعنوا في الصحابة ويكفروا عمر بن خطاب والصحابة ابو بكر الصديق وكده ضلال مبين في مسلمين علمانيين يطعنوا في الدين يقول لك ليه المرأة يدوها مصر راجل في الميراث المرأة والراجل يدون سوا مسلمين ويكتبوا في الصحافة تحت الخرطوم دي في الجراجة الصادرة من الخرطوم إن الميراث بتاع الرجل والمرأة يتساوى وإنه ما في حجاب ذاته حجاب بين المفهومة الحجاب ما في المرأة تكشف شعرها بس تلبس شنو تغطي صدرها ولحد الرقبة بتاعتها لكن من الرقبة تلاتي حي كان ظهر ما في أي مشكلة وما في زول في الدنيا يقول لك يقدر ينجمون ولا يطلع لهم حاجة زيدي دي المسلمين موجودين معنا في دي، وبيكلموا في الجرائم، كوي؟ اخواننا المسألة دي الناكبون عن الصلاة شنو؟ أثر إن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين فلذلك لان الناكبون عن الصراط اكثر لمن يضاف الصراط الذين انعم الله عليهم انت بتشعر أن الصراط الذي تسير فيه انت فيه مستانس بمن سار قبلك وهذا نظير قولك في دعاء القنود اللهم اهدنا فيمن هديت معاهم يعني يا الله معاهم وحسن اولئك شنو رفيق يعني انا انافقهم على الصراط المستقيم ثم إنه التوسل بيكون أقوى يعني أنت لما تجي الله تقول يا أخي تصدق علي في من تصدقت عليهم زي ما قدت الناس تتعين الديني معاك ده تقول ابلغ ما تقولش شنو الديني شكرا بتقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم ما تقول له اهدنا براي صراط الذين أنعمت عليهم مع الناس الفاتو دخلني معاون يا ربنا وشوفوا الظلم يكون سائل إلى الله في قاعدة مهمة كقاعدة السير الحسي إذا كنت سائر راهي لا تلتفت لا تلتفت ابن القيم ضرب مثال قال الظبي أشد سعيا من الكلب الظبي في الصيد أشد سعيا من شنو من الكلب يعني الظبي جارية كويس والكلب يورا الأجر يا تو الظبي أسرع مش كده. لكن الكلب برضو مقبوطه في النهاية قال إذا التفتت ورأت تكسيره وجدته خار عزمها فادركها الكلب اشكيت لما تقول سائر الله ما تعلمش ما انت امشي لله الله ما اشتلت لفت ده معنى الكلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اخيرا جنبك الفاتحه شفاء لامراض القلوب والابدان وده ما في ذلك شك حتى الامراض الحسيه يعني اللذيذ سيد الحي لدغ طقته عقرب ايده او قراعه ان كله تندح جاء الصحابه قروا على الفاتحه بس ربنا بقى كويس وشالوا منهم شلو جعب او سهم لانه وطلع عند اخواننا برضو في ناس بيقروا للناس رقيه وبعدين بيقابلوه مقاوله تجي يقول لك الجلسة من خمسين والله العظيم في ناس فيون جزارين أكثر من الدكاتر ذاته لأنه يقسمون لك يقول لك دار جرائع جماعية ولا جلسة خاصة جلسة جماعية كلهم قاعدين بميكروفون بقراليون دايقا و دايكورف و دا دايكورف و دايكورف مبلغ وكان براه بمبلغ وكان سكت سكته بمبلغ تاني ياخد كلام بالله ده لا يجوز لا يجوز لسبب يا أخوان القياس على قصة اللذيغ قال النووي والذيغ محارب كافر فكل مال يؤخذ منه حلال يعني كان من المحاربين لأنه قالوا ضيفون في القرية دي عموا الدون لأكل ما يشربون قالوا احتاجون لهم جواب قال ليه عندكم دواء قال ليه عندنا دواء لكن ما من داويكم إلا تدونا كذا من البهائم، قال ابن ديكم هو الدواء شاله حتى ولو صح القياس بعد تمام الشفاء ما هو يقول لك الجلسة قد تجيبه كويس أما تجيبه كويس بين خمسين أليم قلنا بعد ما تجيبه كويس تماما ده لو زال التجيس على شنو على سيد الحل قلنا بعد ما تجيبه كويس بمئة أليس لكن هو الطبيب ما أصلا ما تجيس عليه لأنه الطبيب أخذ بالعلاج المادي والنظمة الموجودة ده يقدر عليه أما القياس على الطبيب لا يجوز لذلك الفاتحة فيها دواء للسميات. قلوا له حاجح سياة دي أقرب طق الزول قالوا لنفعل حريك وأهم ذلك أن الفاتح فيها شفاء لأمراض القلوب أمراض القلوب على قسمين مرض عبارة عن فساد في العلم ومرض فساد في القصد في زول عنده علم لكن ما بيقدر يعمل العمل عنده ضعيف وفي زول عمله كثير ولكن بجهل الفاتح داوت الفساد القصدي وفساد سنو العلم بشنو؟ بالهداية اشدنا الصراط شنو؟ المستقيم الهداية غير المغضوب عليهم الهم اليهود فساد في القصد يعني عندهم علم كيف ما عندهم قصد والضالين النصارى عندهم فساد في العلم وليس فساد في القصد كان الشيخ بسالد يقول الفاتحة تعالج الكبرياء الرياء إياك نعبد تعالج الرياء وإياك نستعين تعالج الكبرياء فبهذه التركيب الدوائية الفاتحة علاج طيب أهم نقطة نختم بها درس اليوم هي أن إياك نعبد وإياك نستعين الناس حيالها إلى أربعة أقسام قسم أهل عبادة، ولكنهم في الاستعانة عندهم ضعف. ليس بأهل استعنة، يعني بيعبد الله، لكن تلقاوا بصلوا بيسوم ويتنفّق، لكن ما بيقول الله دين أصلاً، ما بيستعين بالله، ما بيسأل الله، لأنه الجانب ده عنده ضعف. وفي نوع أهل استعنة يسألوا الله، لكن ما أهل عبادة. بيرجع إلى الله ويستعين بالله. لكن يستعين بالله على شهوات نفسه وقضاء وطرها الله يدي المال بالله بأ بمال الله يركب براس العربات ويحوم بيهن والكلام الفارغ ده كويس دا عنده استعانه لكن ما عنده شنو ما عنده عباده اسوا الا عنده استعانه ولا عنده عباده لا يستعين بالله البته كويس وما عنده اي عباده وأهل الإيمان هم أهل إياك نعبد وإياك شنو وإياك نستعين يعبد الله ومع كثرة العبادة لا غنى لهم عن سؤال الله ورحمته والنجوء إليه دائما يسأل الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين فأهلك اسأل الله طولين جاء الله طولين شوفوا إياك نعبد وإياك نستعين برضو قدمت العبادة على الاستعانة ما قال إياك نستعين وإياك نعبد إياك شنو نعبد وإياك شنو السبب شنو العبادة حق الله والاستعانة نصيبك ما الله عليك حق الله مقدم على نصيبك العبادة غاية والاستعانة وسيلة إلى العبادة ولذلك الغايات مقدمة على شنو؟ على الوسائل العبادة متضمنة للاستعانة العبادة لا كثيرة الصلاة والصوب كلها من جملة العبادة شنو؟ الاستعانة اللي ونشركين قال الدعاء هو شنو؟ هو العبادة يعني الاستعانة والسؤال لا جزء من شنو؟ جزء العبادة بذلك إنه لو زول بيجيس الله طوال لكننا بصرنا بصوم لأي حاج ينفعه ولان العباده اشمل لذلك قدمت شنو قدمت العباده وقدم ضمير اياك على الفعل لانه اياك فيه فيه الله سبحانه وتعالى اياك يعني يا ربنا مقدم هو على على افعال العباد نعبد من افعال العباد ولمزيد تخصيص للجنوب للعبوديه لو كان قال نعبدك ونستعينك يمكن تعبده وتستعين وتعبد غيره وتستعين غيره لكن اياك نعبده معناه شنو لا نعبد الا شنو اياك واياك نستعين ينبغي الا يستعان تستعين به وفي نفس الوقت لا تستعين بشنو بغيره ثم تكرير تكرار اياسه كوك تقول اياك نعبد ونستعين لكن اياك نعبد وشنو واياك نستعين لمزيد اهتمام على المساله ولمزيد تخصيص حتى لا تعتقد ان اياك نعبد نعم نعبده ولا, ولا نعبد غيره ولكن نستعينه ونستعين بغيره حتى يكون ذلك مجال للشرك اياك نعبد وشنو؟ واياك نستعين طيب إخواننا العبادة ما هي أفضل العبادة؟ ده السؤال الأخير ما هي أفضل العبادة؟ أفضل العبادة شنو؟ ما انت قلت اياك نعبده حق تعرف العباده ايش شنو طيب اختلف اهل العلم الى اقسام قسم يقول افضل العبادات ما كان نفعها متعدي كإرشاد ارشاد الضال وتعليم الجاهل وسقي الماء واطعام المساكين وكفالة اليتيم بكل نفع ايشو متعدي افضل شنو العبادة قسم قال لا أفضل العبادة أحمرها أحمرها يعني شنو يعني ما كان فيها مشقة كالحج والجهاد هذه فيها مشقة أحمرها يعني عنده أفضل العبادة ركوب الأهوال أفضل العبادة عنده ركوب شنو الأهوال معناها العباده الشاقه احمرها بعضهم قال افضل العباده الزهد في الدنيا والاستغناء عن الناس لو كليك يا تس الصح يا تس يا انتبه نفسك افضل العباده احمرها ولا الزهد في الدنيا ولا النفع المتعدي ابن القيم يقول كلها جانبه الصواب أفضل العبادة عبادة الوقت أفضل العبادة عبادة الوقت يعني شنو؟ أفضل العبادة عند حضور الصلاة الاستعداد والتهيئ والتبكير إلى الصلاة أفضل العبادة عند رفع الأذان الترديد معه أفضل العبادة عند دخول عدو دفعه أفضل العبادة عند قدوم ضيف بشره وترحابه أفضل العبادة في جوف الليل الاستغفار والصلاة أفضل العبادة عند المجاعات إطعام الطعام أفضل العبادة عبادة الوقت أفضل العبادة عند السؤال, السؤال بالنسبة العالم أن يجيب شنو المستفتي أفضل العبادة للحاكم إقامة العدل والحدود أفضل العبادة للأب تربية الأبناء أفضل العبادة للزوجة طاعة الزوج وهكذا وقس على ذلك وهذه قاعدة مهمة في تذكية النفس كما قال شيخ الإسلام كل يتزكى بما عنده التاجر طريقة تعبده لله تختلف عن طريقة الحاكم فالحاكم يبسط نفسه للناس لعبادة ما بعدها عبادة ولا يحتجب عنهم ولا عن خلتهم ويتواضع لهم ويقيم الدين فيهم والتاجر ينفق ماله في سبيل الله، وقس على ذلك أفضل العبادة عبادة الوقت. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.